فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا انا لضالون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 لولا ان تداركه نعمة من ربه لَنُبِذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَجْنون فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ